بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيا خذ الكتاب بقوة وَأَتَيْنَاهُ الحكم صبيا وعنانا من لدنا وكان تكليا وضوى بوالديه ولم يكن جبارا عصيب وَالسَّلامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا